هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ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 الله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأن فِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ فَخُرُّ الَّذِي يُبْعَثُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ و النور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب صالحا نكبر عنه سيئاته وندخله جنات وندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدین في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 و اللَّهَ الله و اطیع الرسول فإن فَإِنَّمَا تولیتم فاینما للمؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا اِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتُكَفِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَكِيمٌ بي والشهاده العزيز الحكيم